رب الجحيم اعلم انم الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ان الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابق إلى موتر من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله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 Allah'a zaniyvel beginningCal Konstantı Açı şimd net repayez. Bu yüzden hating Allah'a millet yoksacır. Allah'a z Combine de